يا <تصفي> أيها <تصفيق> الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد <tod> <-ains> هيبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزروا وزرة وزرة أخرى. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَالَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُّورِ وَلَى الظِّلُّ وَلَى الْحَرُومِ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 في القبور، إن أنت إلا نذير، إننا أرسلناك بالحق بشير و من أم ما إلَّا خَلاَفِهَا نذيرٌ وَإِن يُكذِبُوكَ فَقَد كذبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيناتِ وَبِالْزِّهْدِ وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السر السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابه بشود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز نفس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 بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا لِنَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْ قَمَا يَتَذَكَّرُ يَكُرُ فِيْهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْد فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَصِيْر إِنَّ اللَّهَ عَانِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِنُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا